وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيانا واياكم من عذاب النار حي الله الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في هذه الغرف المباركات ونسأل الله جل وعلا وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين يتجدد لقائنا بفضل الله تعالى ومع حديث جديد من أحاديث الأربعين النورية وقبل أن نشرع إن شاء الله تعالى وعليكم السلام في شرح الحديث الثاني إن كان من الإخوة من يرغب في استظهار الحديث الأول فليتفضل إن شاء الله فليكتب لنا رقم ثلاثة ونعطيه اللاقة الحديث الأول الذي سبق معنا هو حديث الأعمال بالنيات من كان يرغب إن شاء الله تعالى في قراءة في استظهاري أو في قراءتي على كل حال من باب التذكير فليكتب لنا رقم ثلاثة ونعطيه اللاقة بإذن الله جل وعلا <تصفيق> تفضل يا أخونا أبو فاطمة تفضل إن شاء الله كان في صوت برك لو فيكم صوت مسموع الان الان صوت مسموع اخواني رجاء وسامة وسامة وسامة سامة رجاء الحمد لله نعم شيخنا الفاضل بشكر الله لك وحي الله هذه الحضور الكريم استغهر شيخنا الفاضل الحديث الاول حديث الاول انما الاعمال بالنيات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 اللاقيت معك شيخنا الفاضل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد <تصفيق> جزاكم الله خير جزاء أخونا أبو فاطمة وتقبل الله منك وجعل هذا الحديث المبارك ميزان حسناتكم يالا إخوة من يرغب في ها من يرغب إن شاء الله في قراءة الحديث فليتفضل من يرغب إن شاء الله تعالى في تسميع الحديث فليتفضل إن شاء الله تفضل فؤاد الله يكرمك. عليكم <سؤال تصفيق> الله وبركاته في صوت يرخو ادع الله أخينا عند المصائب بسم الله الرحمن الرحيم أمير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول سمعت رسول الله, الله. الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعماله وإنه أمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو من ينفحها شكرا لكم الله خير جزاء أخونا فؤاد بارك الله فيك. وتقبل الله منك آه طيب يزال هناك من يرغب من الإخوة بتسميعنا للحديث إن شاء الله استاذنا الحبيب جلالي تفضل إن شاء الله الله سيدنا الكريم أبي مصعب الحديث الأول يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى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 وتفضلوا باللاقب وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خجز أخونا الحبيب أستدنا الجلالي بارك الله فيك وتقبل الله منك أخونا حسن تفضل إن شاء الله ننتقل بكم إلى غرفة من بره الأطاف ومع طالب العلم حسن تفضل إن شاء الله. بسم الله السلام عليكم رحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا وارق الله فيكم الحديث الأول قال الإمام النووي رحمة الله رحمة الله عليه الإخلاص والنية.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 رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام مسلم رحمة الله عليه وجزاكم الله خيرا شيخانا وبارك الله فيكم مبارك فيك أخونا الحبيب حسن وتقبل الله منك ونمر إلى غرفة الإيمان ومع أخينا الفارس محمد تفضل يا محمد يا رب يكون السطة دمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت يا اخوه طيب الحمد لله رب العالمين الحديث الاول من الحديث الاربعين النوويه عن امير المؤمنين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم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 الحديث الأول من الحديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبو حفص أبو حفصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريم ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى, إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة ينكهوا فهجرته إلى ما هجر إليه رواه البخاري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا محمد جزاك الله خير جزاء مباركة فيك وتقبل الله منكم جميعا إذا لم يبقى هناك أحد من الإخوة يريد أن يستضعف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 أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الحديث المبارك في ميزان حسناتكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث إن شاء الله تعالى إذا نمر بإذن الله تعالى إلى الحديث الثاني السلام عليكم صوت واضح الآن صوت واضح الله فيكم الحديث الأول انما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الأعمال بالنيات وإنما لكل من مرأة ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برد الزهيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح ما هما أصح كتب المصنفة. م. شيخنا أبو مصعب الحضور في الغرفة وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله ولك اخونا طالب العلم المبارك زكريا وجزاك الله خير اخونا الحبيب طارق تريد أن تقصده تفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك صوت إياكم الله شيفنا الطابل إيا الله جميع الحضور. إيا الله شيفنا طالب بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي حفص عمر بن الخطاب. فبي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله معذرة أخنا الكريم بارك الله فيك يعني الصوت عندك مشوش جدا جدا لذلك اعتذر نرجو فقط أن تعيد مرة أخرى إعدادة الصوت وأن تجهزها جدا يعني بكيفية صحيحة وإن شاء الله في المشكلة عندك يعني في المايك الله المستعان معذرة على إليك ماي شيخنا الكريم. أخونا طارق أصلح الصوت إن شاء الله تعالى وتفدّع. أصلح الصوت وتفضل اخونا زكريا أه... انت استظهرت ام قرأت لما صعدت على اللاقت قرأت ام استظهرت <تصفيق> <تصفيق> أه... قرأت <أهو> نحن نستظهر <تصفيق> على كل حال بعد بعد اخونا المرابط أخونا المرابط نعطيكم اللاقة إن شاء الله تفضل أخونا المرابط المرابط إن شاء الله تعالى المرابط المرابط في سبيل الله تفضل إن شاء الله <تصفيق> اخونا المرابط سق... آه... هو خش خش آه... آه... اسعد اسعد ان شاء الله اسعد وانتبه للاقط حتى لا يسقط منك وتدفع تمنه لانصار <تصفيق> حيا الله أبو معد عن, أبي... عن... عن... عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته واته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه جزاكم الله خيرا الحديث متفق عليه تفضل شيخنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شكرا الله لكم جميعا اخونا مستدنا طالب من كان في القائمة معي مستدنا الفاضل الطالب تجيده ان شاء الله تعالى ان تدحفنا تفضل ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت مسموع يا الاخوان صوت جي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 ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الإمام البخاري ومسلم أو الإمام مسلم رحمهم الله تعالى إليك اللاقت شيخنا أبا مصعب حفظكم الله وحافظكم الله وبرك فيكم وشكرا الله لكم جميعا وتقبل الله منكم تفضل يا زكريا تفضل إن شاء الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت واضح بارك الله فيك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 رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردي زباهي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيصعبوري في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتفضل شيخنا أبو مسعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته وشكرا الله ولك شكرا لأخينا لأخينا الفاضل أبي فاطم على هذه الفائدة في الحقيقة فعلا آه آه يخ... آه يقول أخونا الحبيب لم يتفق عليه وإنما هو البخاري مسلم هناك فرق بين متفق عليه وهو البخاير مسلم إذن ف يختلف إذا اتفق عليه ليس كرهوه البخاري ومسلم يعني رهوه البخاري في صحيحه ورهوه مسلم في صحيحه قد يروي نفس الحديث لكنهما لم يتفق عليه لأن المتفق عليه هو أعلى درجة القبول كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مصطلح الحديث ويأتي في المرتبة الثانية معه البخاري في صحيحه ويأتي في المرتبة الثالثة معه مسلم في صحيحه وستأتي معنا هذه الأصناف إن شاء الله جل وعلا فشكر الله لكم جميعا نعم نعم نعم الاختلاف في السنة تمام شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم ونفع الله بكم وتقبل الله منكم ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الحديث المبارك الذي هو حديث الأعمال بالنيات في ميزان حسناتكم جميعا إذا ننتقل بإذن الله جل وعلا إلى الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النورية أخونا أنصار أنت معنا أخونا أنصار يعني أخونا عنصار أو أخونا أبو فاطمة أه فضلا أه سجل لأسماء الإخوة الذين استدهروا سجل لأسماء الإخوة الذين استدهروا واكتبهم لي على الخاص الله يكرمك وأضف, وأضف إلى القائمة محمد من غرفة الإيمان وحسن من مبار أهل الأطر حتى لا أنسى هذه الأسماء المباركة التي أتحفتنا هذه الليلة باستدهارها لهذا الحديث المبارك جزاكم الله خير جزاء الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال إخوانكم في غرفة مارك إسلام أهل السنة الجماعة يبلغونكم سلامهم <تصفيق> عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض التياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أطر الصفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبين عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبين عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرنا عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرنا عن اماراتها قال أن تلد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتذي من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبيل أتاكم يعلمكم دينكم <تصفيق> <تصفيق> نعم والحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان ب... ب... بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى <تصفيق> طيب اذا هذا هو الحديث الذي سنتدارسه الليلة بإذن الله جل وعلا إذن قوله بينما نحن جلوس فبينما هي بين لكن زيدت ما فيها والأصل بين نحن فما زيدت للتوكيد ها زيدت للتوكيد نعم بينما بين نحن جلوس اطلع علينا رجل اه اطلع علينا رجل كيف هو هذا الرجل اه شديد بياض التياب اي عليه تياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أطر الصفا لا يرى عليه أطر الصفا لأن تيابه بيضاء. وتعلمون أن الجزيرة هي صحراء لو كان الرجل من المسافرين لظهر على ملابسه غبار الصحراء يعني تيابه بيضاء ناصعة وشعره أسود غير مغبر لا يعرفه من أحد. لا يعرفه من أحد. أي وليس من أهل المدينة المعروفين، فهو غريب. حتى جلس إلى النبي. حتى جلس إلى النبي، ولم يقل عنده، لأن إلى تفيد ماذا؟ هذا سبق معنى في العجرمية. إلى تفيد ماذا؟ في اللغة العربية ماذا تفيد إلى؟ آه نعم تفيد الغاية أحسنتم تفيد الغاية نعم ها تفيدوا الغاية أي أن جلوسه كان ملاصقاً ملاصقاً للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أسندا ركبتيه إلى ركبتيه. ها عنده إلى هذه الجلسة أسندا ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه. ها كفيما؟ هل كفي من؟ هذا الغريب أم ماذا؟ وضع كفيه على فخذيه. ها كفيما؟ الغريب تماما وضع الغريب كفيه على فخذيه وليس على فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه أحسنتم وهذا من شدة الاحترام ومن شدة التوقير وتعظيم من تريد أن تستفيد منه أن تجلس أمامه جلسة محترمة كما تبت عن السلف رضي الله عنه وكما تبت عن الإمام الشافعي تمام هذا من حسن الخلق الإمام الشافعي لما كان يجلس أمام الإمام مالك كان يجلس جلسة خاصة ها؟ بمن سيسأله أو سيأخذ منه حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله كان يعني يقلب الورقة ببطء حتى لا تسمع خشة الورقة احتراما وتوقيرا لمجلس الإمام مالك رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما نعم وقال يا محمد وقال يا محمد هذه الكلمة من ينادي بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عادة من هم الذين ينادون بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد هكذا ها؟ ويظهر بأن الكلمة فيها نوع من الجفاء الأعراب أحسنت يا أبا فاطمة الأعراب هم الذين ينادون هكذا وكما جاء في صورة الحجرات عن الأقرع بن حابس ها؟ عن الأقع بن حابس لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد هكذا أخرج لنا فإن مدحي زين وإن دمي شين ها فقال له كيف أجابه الحبيب انظر إلى هذا الجواب ما شاء الله قال ذلكم الله ها ذلكم الله فالممدوح من مدحه الله والمذموم من ذمه الله وتعرفون الأعرابي الذي جاء إلى المسجد ودخل وقال أيكم محمد أيكم محمد هكذا والأعرابي الذي بال في المسجد فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معناها ما قال اللهم رسول الله بخلاف أهل الحاضرة من توقيرهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجد, لم تجد ابحث بالاستقراء لم تجد صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ينادونه بمحمد يا رسول الله يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من بدأ جفا كل من بدأ جفا وطبعا هذا عمون طبيعي بدأه لأن الإنسان رحيمكم الله لأن الإنسان يتعطى ببيئته فراع الغنم ليس قراع الإبل كلاهما راعيان لكن نوعات الإبل معروف عليهم غلض وجفاء وكذا بخلاف رعاة الغنم يعني هذا اختلاف في البوادي فكيف بأهل البادية مع أهل الحاضرة وهذا ملاحظ إلى الآن يعني لو كنت في البادية وأراد أحد أحد الناس من البادية أن يسألك عن شيء يأتي إليكم بشرة ويقول ويقول لك أسألك عن كذا وكذا بخلاف أهل المدينة والحاضرة يأتيك ويقول لك من فضلك ويدع أن أعيف كذا أو أسألك عن كذا إلى غير ذلك إذن هذا الرجل هذا الغيب الذي لا يرى عليه أطنصف ولا يعيفه أحد من الصحابة قال له يا محمد ليوهب السامعين أنه أنه أعرابي أنه أعرابي أنه أعرابي لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أما أهل الحضر, أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام أي أخبرني ما هو الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إليه وأن محمد رسول الله تشهد ما معنى تشهد ما معنى تشهد يا أخوة تشهد تشهد أي تقر, تقر وتعترف أه؟ تشهد أي تقر وتعترف بماذا تعترف بلسانك وقلبك لا يكفي اللسان لا يكفي اللسان وحده نعم لا يكفي اللسان وحده بل بلسانك وقلبك قال الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون نعم <تصفيق> أن تشهد أن لا إله إلا الله إذن كلمة لا إله إلا الله هذه جملة كيف هي؟ اسمية أم فعلية؟ كيف هي هذه الجملة؟ وهذا هو الجميل في الحقيقة في شوحي الشيخ نعوتيمين رحمه الله يفيدك حتى من الناحية اللغوية رحمة الله عليه رحمة واسعة جملة اسمية نعم ها؟ لا هذه لنفي الجنس لا نافي للجنس لا نافي للجنس ونفي الجنس أعم النفي لا إله. ها؟ يعني لا نفي الجنس تعمل عمل النواسخ لا اله اسمها اسمها لا اله لا اله ها وخبرها محذوف يقدر خبرها محذوف ها تقول مثلا لا لا طالب لا طالب في القسم لا طالب في القسم يعني هنا الخبر خبر لا محذوف فتقدره انت لا طالب حاضر في القسم أه؟ نعم يقدر بحق بارك الله فيك يقدر بحق لا إله حق لا إله حق أه؟ إلا اداه ماذا إلا اداه ماذا أداة أه؟ حصر أداة حصر إلا أداة حصر جيد والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحدوف وليس خبرها لأن لا النافي للجنس لا تعمل إلا في النكرات لا تعمل إلا في النكرات نعم إذن كلمة لا إله إلا الله ها تتضمن قسمين ما هو القسم الأول ها القسم الأول لا إله هذا ماذا يدل على النفي احسنتم نفي الا الله يدل على ماذا على ا على ما على الاثبات احسنتم على الاثبات نعم والا تكرر تمام شيخنا بنوفل الله يكرمك يا اخونا بنوفل الله تكرم تدخل على النكره والا تكرم لا تقول لا ولد في القسم ولا ولد في الساح. لا نعم ستأتي معنا إن شاء الله في دروس النحو إذن لا إله نفي محض إلا الله إتبات محض لا إله حق إلا الله وأن محمدا رسول الله أي وتشهد وتشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل إني رسول الله صلى الله وسلم مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه أه؟ لأنه يخاطبه لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيم وقوله محمدا ومحمد ابن عبد الله الهاشمي القراشي من دلية إسماعيل أه؟ وليس من دلية إسماعيل رسول سواه وهو المعنى الذي يقول نعم المعنى الذي يقول الله تعالى عن إبراهيم واسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك رسول بمعنى ماذا رسول الله رسول بمعنى ماذا بمعنى بمعنى مرسل نعم أحسنتم بمعنى مرسل والرسول ما؟ يعني ما هو تعييف الرسول ما هو تعييف الرسول أه؟ يا نعم الله يكرمك من هو تعييف الرسول تعييف الرسول هو من ها من أوحي إليه من أوحي إليه بشرع ها؟ وأمر بتبليغه وبالعمل به أكذا يعرفنا الرسول يعني الرسول ها؟ أوحي إليه ونزلت عليه رسالة نزل عليه شرع نزل عليه كتاب وأمر يعني أمر من الله جل وعلا ما فيه اختيار أو تخيير من أوحى الله إليه بشر وآمره أو أمر بتبليغه بتبليغه والعمل به تمام هذا هو تعيف الرسول والنبي من أوحي إليه بشرع هل هذا تعريف صحيح النبي اوحي إليه بشرع لا لو اوحي إليه بشرع لأمر بتبليغه النبي يدعو نعم أحسنت يا حسن هو من أوحي إليه بشرع من قبله بشرع من قبله يعني النبي يدعو بسالة وشرع الرسول الذي سبقه هكذا هذا هو تعريف النبي وكأن النبي مجدد نعم لأنه يدعو, يدعو الناس بالشريعه التي سبقته يدعو الناس بالشريعة التي سبقته يقوم بإحيائها لا تماما لاحياء من بطل من شرع رسول قبله الله يكرمكم تقيم الصلاه تقيم الصلاه اي تاتي بها قائمه تامه معتدله قائمه تامه معتدله ما نعم وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة تشمل الفريضة والنافلة وتؤتي الزكاة تؤتي بمعنى تعطي تعطي اه؟ والزكاة هي المال اه هي المال الواجب بذله لمستحقه المستحقي من الأموال الزكوية تعبدا لله وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعود التجارة متصم رمضان أي تمسك عن المفترات تعبدا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أصل الصيام في اللغة هو ماذا؟ الصيام في اللغة هو ماذا؟ ما هو تعريف الصيام في اللغة؟ الإمساك نعم الإمساك أحسنت الإمساك ورمدان هو الشهر المعروف ها؟ ما بين شعبان وشوال نعم وتحج البيت وما هو تعريف الحج الحج وماذا الحج والقصد القصد أحسنتم. الحج هو القصد أي وتقصد تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصص محدود تعبد لله جل وعلا يعني أن الحج له وقت خاص بخلاف العمره كما أن صيام الفريضة لها شهر خاص طيب إن استطعت إليه سبيلا يعني هذه العبادة مرتبطة بالاستطاع إن كان لك مال والظروف مناسبة عليك أن تحج نسأل الله تعالى أن يسر أمورنا جميعا وأن يحرمنا من زيارة بيت الله الحرام نعم، مالية وبدنية. نعم، هذا قال صدقت. يعني بعد انتهاء هذا السؤال يقول جبيل أو القائل صدقت. يعني، فكيف يقول صدقت هو السائل؟ كيف يقول صدقت هو <أو> السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلمين يعني أن عنده علما عنده علما سابقا علم بأن هذا الرجل أصابه أه؟ ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه وسيأتي بيان هذا إن شاء الله إذن صرح هذه الأركان الخمسة الركن الأول شهادة أن لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله هذه مسألة لماذا جعل هادان رقنا واحدة ولم يجعل رقنين الجواب أن الشهادة بهدين أه؟ تبنى عليها صحة الأعمال كلها إذن الشهادة تبنى عليها صحة الأعمال أه؟ كلها تبنى عليها صحة الأعمال كلها. <تصفيق> تمام. وكذلك لا يستقيم الدين إلا بالتوحيد والمتابعة. لا يستقيم الدين إلا بالتوحيد والمتابعة. لأن شهادته لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص. وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع وكل عمل يتقرب به الله لا يقبل إلا بهدين الشرطين إلا بهدين الشرطين الإخلاص لله والمتابع لرسول الله ومعنى أن تشهد أن تعتيف بلسانك وقلبك بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل أشهد بمعنى أقروا اقر بقلبي ناطقا بلساني لأن, شهاد... لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب اللهم أمين اللهم اجعلنا من الموحدين وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز نعم الشهادة باللسان في أمن الله الشهادة باللسان لا تكفي بدليل لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله والله يعلم أنه رسول الله، ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله. قال تعاوَلَ ولا تدعُ مع الله إلَهًا آخر، ولا تدعُ مع الله إلَهًا آخر. إلا الله الله علم على الرب الله علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره ما؟ لا يسمى به غيره وهو أصل الأسماء ما؟ وكما قال سبوي أعرف المعايف أعرف المعايف سبقت معنا إن كنتم تذكرون المألوه سبحانه المعبود نعم ولهذا تأتي الأسماء تابعة له ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة وهي قول تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لكن لفظ الاسم الكريم هذا هنا يدل على بدل من العزيز هذا الاسم بدل من العزيز وليست صفة لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم مسألة نعم أو عطبيان مسألة هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام هل هذه الشهادة يدخل بها الإنسان الإسلام الجواب نعم تدخله في الإسلام حتى لو ضنن أنه قالها تعودا عليكم سبحانه الله قالها تعودا فإننا نعصم دمه وماله ولو ظننا أنه قالها كاذبا يعني لو نطق بها ها؟ ولو ظنن أنه قالها كاذبا أو تعودا فإنه يصير معصوم المال والدم وتعرفون قصه قصة المشرك الذي أدركه أدركه أسامة أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك فلما ادركه أسامة قال لا إله إلا الله فقتل أسامة فقتله اسامه ظنا منه, منه أنه قالها تعودا من القتل أي قالها لعل يقتل فقتله فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد أقتلته بعد أن قالها أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعودا وجعل يردد أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال أسام فتمنيت أنني لم أكن أسلمت بعد من شدة ما وجد رضي الله عنه إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر ليس لنا إلا الظاهر نعم تمام ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظنين أنه قالها تعودا عصمته نعم لو ارتد بعد ذلك لو ارتد بعد ذلك حكم الشرع فيه هو القتل حكم الشرع فيه هو القتل ها؟ لو ظهرت يدته بعد قولها فحكم الشرع طبعا هو القتل ها <تصفيق> طيب ها اسامه نعم حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون فإذا ظهر منهم يدد قتلوا لأنهم بشهادة لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام وهنا أخوة تطرح قضية تطرح قضية وهي قضية أولئك النصارى الذين يتزوجون بالمسلمات ها ويشترط فيهم ويفترض فيهم أن ينطقوا بالشهادة يعني لا يكتب هذا العقد عقد الزواج حتى ينطقوا بالشهادة أمام القاضي فالقاضي يكتب طبعا إسلامهم يكتب إسلامهم في عقد على اعتبار أنهم أو أن هذا النصراني مثلا دخل الإسلام طبعا هؤلاء يراقبوا يراقبوا ولكن متى تطبق هذه الأمور عندما نكون في بلاد الإسلام والإسلام هو الذي يحكم كم من النصارى نطقوا بها فقط من أجل أن يكتبوا الكتابة على أولئك المسلمات للأسف الشديد فتظهر ردتهم مباشرة. إذا فمن الذي ينبغي أن يقتص منهم؟ طبعا الحاكم، أه أولي الأمر. نعم مجرد مراسم. فالله المستعان. حتى للأسف الشديد، حتى التي أسلم من أجلها هي كذلك متفقة معه على هذا الأمر. يقول إن لك قل لا إلى الله، فقل لا إلى الله. فإذا كان هذا الأجنبي يسمع هذا الكلام من هذه المرأة المسلمة كيف سيترسخ الإسلام في قلبه؟ أو كيف سيحبب له الإسلام؟ وكأن كلمة لا إلى الله هي تأشيرة للزواج فقط بالنسبة لهذا الأجنبي هذا الأجنبي أو هذا النصراني أو اليهودي أو كذا هي تأشيرة زواج فقط قل لا إله إلى الله ويعطونك عقد بأنك سرت مسلما ولا تزوج والله مسلم لا إله إلا الله إذا فإذا ظهر منهم الدقتي لأنهم بشهادة لا إله إلا الله نلزمهم بأحكام الإسلام هم ملزمون بأحكام الإسلام فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا يشهد أن محمد رسول الله فلا في ذلك حتى يقول أجهد أن لا إله إلا الله وأجهد أن محمد رسول الله وعلى هذا فالكافر يدخل ها الكافر يدخل في إسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله فإذا كان يقولها لكن ينكر ها انتبه لكنه ينكر نبوة رسول الله ها فلا تقبل منه هذه الشهادة فلا بد أن نضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله وفي الحديث الشريف ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلى الله وأني رسول الله وأني رسول الله طيب قال الشيخ الإسلام متيمية رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أول ما تؤمر به شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله فبذلك يصر الكافي ومسلما، وإذا كان مسلما وشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وإنما اكتف بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده فيها إشكال شهادة أن لا إله إلا الله ماذا تستلزم منك أيها المتكلم بها تستلزم بك أو تستلزم منك عفوا إخلاص العبادة لله جل وعلا إخلاص العبادة لله جل وعلا ويسمى هذا النوع من التوحيد هو توحيد ماذا توحيد ماذا؟ إخلاص العبادة هو توحيد حفظكم الله وبارك فيكم تهت... نعم توحيد الألوهية توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد العبادة محسنتم نعم لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله إذ لا تعبد غير الله لا تعبد غير الله فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب مدعي فقط إذ إن, إن هذه الشهادة تستلزم إخلاص العبادة لله إخلاص العبادة لله وطرد الياء والفخر ما أشبه ذلك وقوله وبه نختم إن شاء الله لأن عطلنا عليكم وقوله أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله فلا بد أن تشهد الله يكرمكم فلا بد أن تشهد أنه رسول الله أي أرسله الله إلى الخلق أرسله الله إلى الخلق أرسله بشرع وعمره بتبليغه كما سبق معنا كان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول ثم اختلفوا قطر عددهم واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسل فأنسل الله تعالى الرسل قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فالرسل متى بعثت عندما حصل الاختلاف عندما حصل الاختلاف بعث الله جل وعلا الرسل بعث الرسل ولهذا كان أول الرسل هو نوح عليه السلام هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين إذن اول رسول تعلمون بان اول رسول بعثه الله تعالى الى اهل الارض هو نوح عليه السلام ليس هناك قبله رسول بدليل الايه انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وقال الله عز وجل لقد ارسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في دلليتهم النبوة والكتاب أي في دلليتهم خاصة ومن السنة حديث الشفاع تعلمون حديث الشفاع الحديث الطويل أه؟ أه عندما يعني الناس تكل وتمل من الوقوف لا لا آدم عليه السلام هو نبي وليس رسول. حديث الشفاعة عندما الناس يذهبون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول. أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ها أرسله الله إلى أهل. فعقيدتنا يقول الشيخ نعيمين رحمه الله. فعقيدتنا أن أول الرسول نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى النبوه بعد محمد فحكمه أنه كافر لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاثم النبيين ولم يقل سبحانه وخاتم الرسل مع أنه قال رسول الله في الأول لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسول نعم لا. لا نبي بعد نعم لا. تماما لأنه فالنبي ضمن الرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول نعم طيب اذا شهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم منك امورا وهذه الامور باذن الله تعالى نرجعها الى الحصه المقبله لانها طويله وتقتضي منا وقفات اقتدي من وقفات مع حبيبنا ونبينا وقرة عيننا عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نرجع الكلام عن هذه المستلدمات إلى الحلقة المقبلة أو الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعن وإياكم بما سمعنا وأن يجعلوا في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبايك فيكم وأن يجازيكم خير جزاء وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا غدا يوم القيامة ونسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا وبنبينا ومحمد صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من حوضه شربة لن بعدها أبدا كما نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم وكما جمعنا بكم في هذه الغرف لا نتعارف إلا بالأسماء أن يجمعنا بكم في الجنة إن شاء الله تعالى إذا تيسر أن نجتمع في الدنيا فمرحبا بكم في أي وقت <تصفيق> مرحبا بكم الله شرف لنا أن نحدى بزيارتكم إن شاء الله جل وعلا ولا تحمل هم من. فالحمد لله <تصفيق> يعني ما من منزل من منازل المغاربه إلا وفيه الشاي هذا أمر معروف فالشاي موجود بفضل الله تعالى وعندنا أكلة خاصة في مدينتنا فإن شاء الله تعالى يرهنا إشارتكم هتعرفون هذه الأكلة مدينتنا تمتاز بأكلة خاصة الله يكرمك يا أخواني الجلال الله ها؟ الطنجيه نعم دخلنا مرحبا يا فايس مرحبا نعم هذه الأكلة أكلة لا توجد إلا في مدينتنا لو طفت العالم كله ما وجدتها إلا عندنا <تصفيق> فمرحبا بكم شكرا الله لكم جميعا بارك فيكم ما شاء الله نعم سأل الله تعالى أن يتقبل منكم وإنجاز لكم خير جزاء فنسأله جل وعلا أن يتقبل منكم جميعا وأن يحفظكم وأن ينفع بكم وأن يجعلكم دخل لهذا الدين وأن يجعلكم بإذن الله تعالى دعاة لهذا الدين ونسأل جل وعلا أن ينفع بكم وأن يتقبل منكم جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ونا الشيطان ونسأل الله جل وعلا أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن دنوبنا وأن يصلح أحوالنا كما نسأل جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسنة الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في سجود بين يديك بارك الله فيكم جميعا شكر الله لكم وتقبل الله منكم وإخوت الأفاضل لعلي أستأدينكم إن شاء الله تعالى وأنصاف إذا سمحتم لنا إن شاء الله شكرا الله لكم جميعا وأتقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى مرحبا يا بنوفل مرحبا مرحبا أخونا الجلال كذلك مرحبا بكم في أي وقت شكرا الله لكم <تصفيق>